وَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٌ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن كَانَ كان بكل شيء عليما ولكل